في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف العذاب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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقل فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين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 يا عبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مرقون كم تركو من جنات وعيون وزرع وان كريم ونعمه كان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 فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم إي إِلَّا مَوتَةَُ الأُول وَمَا نَحْنُ بِمشَرين فَتُ بِأَبَ إَِا إِ قَةُ صَادِقين أَهُم قَيْرٌ أَمْ قَوْم تُببعي وََّذينَ م قَبِلمْ أَهلَتْناَهُم إِهُم كَُوا مجرمين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 المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين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 فَإَِّ ماَا يَسَّنَامُ بِِسَانِكَلَ عََّم ييتَذَكَُ فَْتَقِبَ إهُم